هل هو بالصيغه او بالقياس بشرع بالقياس او بغير ذلك من الادله فالخلاف خلاف اللفظي فيها قال بعد ذلك وما شمول من للتاجل وفي شبيههم اختلف هنا امام رحمه الله تعالى تكلم على مسالتين اختلف فيها او اختلف فيهما علماء الأصول المساله الأولى وهي لفظه من استفهاما او شرطا او وصلا هل هذه الصيغه تتناول الاناث اكثر العلماء وجماهير العلماء على ان من تتناول الاناث وذهب بعض العلماء الى ان من لا تتناول وإنما تدخل الإناث في من بأدلة أخرى ولذلك اختلف العلماء في تناول قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فأكثر العلماء على أن من بدل دينه فارتد وجب قتله رجلا كان أو امرأة والذين قالوا لا تتناول من الإناث منعوه قتل المرأة وقالوا بحفتها أو نجرها والمسألة الثانية التي تكلم عليها الناظم رحمه الله وهي هل النساء يدخلن في الجنوع المذكرة السالمة او لا يدخلن؟ لذلك قال الناظم وفي شبيه مسلمين اي ما يشابه مسلمين في الجنوع المذكرة السالمة هل تدخل في النساء في هذا الخطاب ام لا تدخل الصحيح عند كثير من العلماء دخول النساء والدراج النساء في مثل هذه الخطابات إلا بدليل لماذا؟ لأن النساء شقائق وشقائق الرجال في الأحكام كما تبين ذلك من نصوص الشريعة إلا ما دل دليل على إخراجه والظاهر الذي يظهر من كلام الاصوليين أن جمع المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء إلا عن طريقه تغليب الذكور على الإناء كما هو عاده العرب في خطاباتهم فهذا هو الظاهر من كلام علماء الاصول ان النساء يدخلن فيه تغليبا كما هو عادة العرب في خطاباتهم فإن العرب تغلب خطاب المذكر على خطاب المؤنث، وهذا الخلاف إنما هو في الصيام غير الخاصة بالذكور بحسب المادة وأما الصيام الخاصة بالذكور فلا خلاف فيها لا خلافة بأنها بأن النساء لا تدخل فيها إلا بدليل نحو الرجال وأما أيضا الخطابات أو الألفاظ الموضوعة للنساء والرجال فهذه تدخل فيها النساء اتفاقا نحو الناس والبشر فهذه الألفاظ تدخل فيها النساء اتفاقا والأدلة من القرآن الكريم على دخول النساء في مثل مسلمين قوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فلم يقل الله تعالى وكانت من القانتين فإنما قال وكانت من القانتين فدل ذلك على, أنها على أن النساء يدخلن في مثل مسلمين أو في شبيه مسلمين وأيضا قول العزيز مرأته واستغفري لذنبك كما ذكره القرآن الكريم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات وأيضا أم سلمة رضي الله عنها عندما فهمت فشمول من للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه فقالت الأم سلمة وماذا تفعل النساء بضيولهن يا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام اقر فهمها دخول النساء في صيغة من ولذلك لم ينكر عليها هذا الفهم وإنما فصل لها الحكم وبيّن لها بأن النساء في هذا الحكم تختص بحكم يختلف وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإلاث في الجمع وخلاصة الكلام بأن هذه الثياب الثلاثة تدخل فيها النساء سواء باللفظ أم بأدلة أخرى وأيضا دخول النساء من مثل هذه الألفاظ هو القول القوي المشهور ولا تخرج النساء من مثل هذه الألفاظ إلا بدليل يدل على ذلك وهذا هو معنى قول الناظم وما شهول منذ فاجن هو في شبيه مسلمين اختلفوا قال الناظم رحمه الله تعالى وعمل المجموعة للأنواع إذا بمن جر على نسائه كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول معنى هذا الكلام أن صيغه التبعيد إذا اجتمعت مع الجموع المعرفه بالالف واللا أو بالإضافة أو اجتمعت مع ذي حصر كأثناء العدد فإن ذلك لا يبطل العموم عند الجمهور وهذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور منازع فيه أي هناك من خالف فيه ولذلك قال الناظم على نزاع فمثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها يقتضي على مذهب الجمهور الأخذ من كل نوع من مال كل واحد فمن كل نوع يؤخذ حق الزكاة من كل واحد والمخالفون يقولون ان التبعيد بمن يبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعث لماذا يقول لان من التبعيد والتبعيد يصدق ببعض مدلولها وهو نوع واحد وعلى هذا القول فالآية إنما تقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل وهذا هو قائل بعض العلماء كابن الحاج رحمه الله تعالى وغيره والله بقوله كمن علوم القب التفصيلي يمثل لك لهذه المسألة التي ذكرها فلو وقع يقول شرط على المدرس في عقده الذي عقده مع صاحب الجهه الأخرى أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن علوم الأصول فعلى مذهب الجمهور عليه في كل يوم أن يلقي من كل علم من هذه العلوم لأن من لا تنفي عظوم هذه الألصاب وعلى القول الثاني يكفي من هذا المعلم أن يلقي في كل يوم ما تيسر من تلك العلوم من علم التفسير في يوم ومن علم الفقه في يوم آخر ومن علم الأصول في يوم آخر لأن التبعيض عند هؤلاء يبطل العموم ويكفيه أن يلقي من واحد منها كل يوم درسا قال بعد ذلك والمقتضي أعمى جل الثلاث كذاك مفهوم بلا مختلف كذاك مفهوم بلا مختلف او مختلف بلا مختلف اي بلا خلاف فلا خلاف في هذه المسألة على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى والمقتضي يقصد به دلاله الاقتضاء ونحن قد عرفنا فيما سبق بان دلاله الاقتضاء هي المعنى الذي لا بد من تقديره حتى تستقيم صحه اللفظ اما عقلا واما شرعا وفي هذا البيت ذكر الناظم لان دلاله الاختضاء عامه عند جل السلف ويعني بالسلف هنا اكثر المالكيه والشافعيه وكذلك دلاله المخال... دلالة المفهوم سواء أكان مفهوم موافقه أم مفهوم مخالفه فإن دلالة المفهوم أيضا مما ينبغي تعميمه كما ذكر الناظر سواء أكان ذلك دلالة موافقه كقوله تعالى فلا تقل لهما أفل فيحرم إذاء الوالدين بكل ما يؤذيهما عموما وقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى فكما يحرم اكل اموال اليتامى يحرم احراقه ويحرم اتلافه باي صوره من الصور فهو عام في جميع الاتلافات وكذلك مفهوم المخالفه فهو مما ينبغي تعميمه كما ذكر الناظم على قول جل السلم وبعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى منه منكر الجموع او ما عدم العموم فيه الصح اي من العموم قال منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليهم عطفا المؤلف هذا البيت وما بعده يذكر مسائل مختلفا فيها هل تعلم او لا تعب منها اولا منكر الجموع فالجمع المنكر يقول انه لا يعلم على القول الصحيح ف الجموع المنكره في الإثبات لا تعم نحو جاء عديد لزيد أو عندي دراهم للزيد ففي مثل هذه الأحوال نحمل هذا الجمع على أقل ولذلك لو حلف حاله لأنه يتصدق بدنانيذ فتصدق بثلاثة دراهم كان ذلك كافياً خروجه من عهدة اليمين وكذلك لو أوصى عند موته بأن يتصدق عليه بدراهم أو دنانير فيكفي في صدقه عليه ثلاثة دنانير وأيضا مما عدم العبوم فيه أصح كان في الاثبات فالصحيح أو القول الصحيح أنها ليست صيغه للعموم فقولهم فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله كان يجمع بين الصلاتين في السفر، فهذه الصيغه كان لا تعم الجمع أقسام الجمع من تقديم للثانية في وقت الأولى وتأخير الأولى إلى وقت ثانيه فكان لا تعم جميع انواع الجمع وانما يحمل على جمع واحد أو على نوع واحد وبالأحرى الافعال الاخرى التي ليست في صيغه في سياق النفي غير كان لا تعم فإذا كان كان لا تعم فغيرها من باب اولى حديث مثلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فلا يشهد اللط بأكثر من صلاه واحدة كما أنه لا يشهد في الأولى بأكثر من جمع واحد ويستحيل وقوع الصلاه الواحدة فرضا ونفلة ويستحيل الجمع الواحد في وقتين وكذلك مما عدم العموم فيه أصح المعطوف على العام فالمعطوف على العام ليس بعام على القول الصحيح لأن العطف لا يقتضي تشريكه في العموم وإنما يقتضي تشريكه في الحكم الذي يتيح الكلام لأدله فقط وأما العموم الذي هو من عوارض الالفاظ فلا يقتضي العطف تشريك اللفظ المعطوف على المعطوف عليه ولذلك فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن بعد أن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالضمير في قوله وبعولتهن وبعولتهن ليس عاما في جملة المطلقات في الأول قال والمطلقات لفظ عام ثم قال وبعولة هن فالضمير في هن ليس عاما في جملة من تقدم بل هو خاص فقط بالرجعيات بالمطلقات طلاقا رجعيا لا طلاقا ذائنا فالبائل لا رجعة للزوج عليها باتفاق فلم يفد العطف العموم وكذلك مما لا يعم على ما ذكره الناظم وسائر أي كلمة سائر عدم العموم فيها اصح وذلك باعتبار أن معناها باقي الشيء أما على من يقول على قول من يقول بأن معناها جملة الشيء فهي عامه وأما على القول بأنها سائر باقي الشيء فهي لا تعم والقول على أنها لا تعم كما يذكر الامام القراتي انه هو قول الجذور وايضا مما عدم العموم فيه اصح حكايه الفعل فاذا حكى الراوي فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العموم كمثل قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وكقول الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة يقول المؤلف إن مثل هذه الحكايات لا تعم فالحديث الأول عند الجمهور. لا يعم كل غرض وأيضا الحديث الثاني لا يعم كل شاهد وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالشاهد واليمين لا يعم كل شاهد قالوا لأن الحجه في المحكي لا في الحكاية لا في الحكاية ولكن القول الذي يرجحه المحققون أن مثل هذه الألفاظ تعم أو مثل هذه الحكايات للافعال تعم وهي على علومها حتى يأتي الدليل على تخصيصها والصحابي عدل عارف باللغة العربية فيستبعد ان يحكي ما ليس عاما بصيغه العموم فالظاهر صدقه واصابته فوجب تعميم حكايته لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او لنهيه او لحكمه واما قولهم بان الصحابي قد يفهم ما ليس عاما بانه عام فيحكيه على أنه عام فهذا نادر والنادر لا اعتبار له أمام الغالب قال بعد ذلك خطاب واحد لغير الحمدل من غير رعي النص والقيس الجلي. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعينه في زمانه أنت أو أنت هل هذا الخطاب هو عام باللفظ والصيغة أو هو عام بالقياس وبالنصوص الأخرى الدالة على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لواحد كقوله لكل الناس فالحنابلة أو بعض الحنابلة يرى بأن مثل هذه الصيام هي عامة وأنها ألفاظ علوم وبعض العلماء أو كثير من العلماء يرون بأن مثل هذه الألفاظ ليست عامة بنفسها وإنما تعلن بالقياس وبأدلة أخرى الدالة على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم على الجميع فلا مانع من أن يعم كما يقول الجمهور الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجموع وهم يذكرون في كتب الأصول حديثا يستدلون به على عموم الخطابات المعينة يقولون كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وهذا ليس بحديث لا أصل له وإنما هناك حديث أخرى كالحديث الذي رواه النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني لا أصافح النساء وإنما قولي لامرأة لامرأة واحدة كقولي لمئة امراه وخلاصه الكلام أن الخلاف في العموم هل هو باللفظ أو بالقياس والنصوص الأخرى فالجمهور على أن العموم إنما هو بالنصوص الأخرى وبالقياس قال بعد ذلك التخصيص التخصيص طبعا مصدر يخصص, يخصص تخصيصا وعرف التخصيص بإصطلاح العلماء لأنه قصر الذي علا مع اعتماد غير على بعض من الأفراد فالتخصيص اذن هو قصر النص العام على بعض افراده بدليل فلا بد من دليل وهذا هو الذي علاه بقوله مع اعتماد غيرك والامثله على ذلك كثيرة من القرآن الكريم ومن السنه وسيأتي إشارة, أو سيأتي إشارة إلى بعض مهات الأبيات الآتية قال جوازه لواحد في الجمع به أدلة في الشرع أي جواز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد فقط من أفراده هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه أدلة شرعية منها مثلا قوله تعالى الذين قال لهم الناس والناس يقولون هو نعيم ابن مسعود وأيضا قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه ذلك الشيطان فهذا أيضا مما فيه إفراد اسم الإشارة ومما يدل على أنه يجوز تخصيصه او استعمال اللفظ العام على بعض افراده وايضا قوله تعالى ام يحسدون الناس والناس على قول بعض العلماء المراد بهذا اللفظ نبينا صلى الله عليه وسلم وكقوله تعالى واذ قالت الملائكه يا مريم والملائكه جبريل عليه السلام ولا فرق بين أن يكون اللفظ عاما كمن وما ونحوهما من اسماء الشرط والاستفهام أو كان غير من وما ونحوهما كأن كان جمعا أو مفردا على الصحيح على القول الصحيح فكذلك كلمة مسلمون وكلمة مسلمات والجمع المعرف والمفرد المعرف المطلقات والناس كل هذه الألفاظ يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد من أفرادها فقط وخالف في ذلك بعض العلماء منهم القفال الشاشي ولذلك قال الماضي أموجب له القفال والمنع مطلق له اعتلال القفال رحمه الله تعالى من فقهاء الشافئية يقول إن نفض العام إذا كان جمعا كالمسلمين يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع وهو ثلاثة على قول أو اثنان على قول وهذا القول للقفال بناه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات لا احاد والقصار يقول ان افراد العام الذي هو جمع افراده جمع وليس احادا ولذلك فتخصيصه ينبغي ان يكون جمعا الى ان يبقى جمع ولا يجوز تخصيصه الى ان يبقى احاد والتحقيق انها احاد القول الذي عليه محققون أن أفراد العام الذي هو جمع أحد لا جماعات والتخصيص فيها يجوز إلى أن يبقى لا يبقى إلا واحد وأما القول بمنع جواز التخصيص إلى أن لا يبقى إلا واحد مطلقا سواء أكان اللفظ من, من الألفاظ العامة التي هي جمع كمسلمين أو كان كمن وما ونحوهما فهذا قول له اعتلال قول مردود ليس بصحيح وقول ضعيف ولذلك حكاه الناظم من قوله والمنع مطلقا له اعتلال ومن من قال بذلك أبو الحسين المعتزلي أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رئيس إمام الحمياري اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أقل الجمع أي الأقل الحقيقي للجمع وما في معنى الجمع كناس وجيل ورهب ونحو ذلك من أسماء الجموع ورأي الإمام مالك الحميري ابن أنس رضي الله عنه أن أقل الجمع إثناس وهذا يحكيه عنه بعض اتباعه رحمه الله تعالى كالقاضي ابي بكر وعبد الملك بن الماجشون وغيرهما واستدل لهذا بادله من القران الكريم من همفه تعالى واطراف النهار امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ومعروف أن أطراف النهار طرفان فقط ومع ذلك ذكرهما بصيغه الجمع والنهار له طرفان اثنان وكذلك قوله فقد صغت قلوبكما ومعروف أن الزوجتين لهما قلبان لا قلوب وكذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة ومعروف بالاجماع ان الاخوه في مثل هذه المساله والاخوان لا فرق فاقل الجمع في مساله الاخوه اثنان وكذلك في الحديث الإثنان فما فوقهما جماعه الى غير ذلك والجمهور يقولون ان اقل الجمع ثلاثه وما في معناه ايضا ثلاثه قالوا لأن العرب فرقت بين الجمع والتثنية وقد وضعت كل منهما لفظا خاصا به فلا ينبغي أن يهمل هذا اللفظ وأما الأدلة أو الآيات التي أوردها أصحاب القول الأول فهي مما استعمل فيه اللفظ العام مرادا به الخاص فهو من المجال كما سيأتي. وقول الناظم رحمه الله تعالى ذا كثره أم لا وإن يشير بهذا الكلام الناظم إلى أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا كان معرفين لا فرق بينهما لأن الاستغرافية تعمم كل واحد منهما فيستويان في الجداية في المبدأ وفي المنتهى فمبدأهما ثلاثة أو اثنان على الخلاف ولا منتهى لأكثرهما وأما إذا كان منكرين، فلا فرق بينهما أيضا في المبدأ لأن أقل لكل منهما اثنان أو ثلاثة وإنما يسترقان في الانتهاء فقط في التنكيل. فأكثر جمع سلة عشرة وجمع الكثرة لا منتهى له وهذا هو معنى قوله والفرق في انتهاء ما قد مكرا أما المعرف فلا فرق في بينهما قال بعد ذلك وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لذا من يعقل العام المخصوص هو ذو الخصوص العام المخصوص وهو ما يفقد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكم ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما فهو اللطف المستعمل في كل أفراده لكن من أي ناحية من حيث الاستعمال أما من حيث الحكم فليس بالضرورة أن يكون كل الأفراد مقصودين بهذا الحكم مثال ذلك لو قلت علي عشرة له علي عشرة وهذا مثال فقط له علي عشرة الا ثلاثة فعشره مستعمل في كل افراده لكنه من حيث الحكم ليس مستعملا في كل لكنه من حيث الحكم ليس مرادا به كل افراده فجميع العشرة يتناوله اللفظ استعمالا إلا أن الحكم لا يتناول مما دل عليه اللفظ الا سبعة لخروج ثلاثه بالمخصص الذي هو الاستثناء وله الخصوص قد يراد جعله في بعضها المقابل، أما العام المراد به الخصوص هو لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد، وبعضها لم يقصد لا تلاولا ولا حكما، بل المراد فيه البعض فقط لاستعمال والحكم مع المراد فيه البعض فقط لاستعمال والحكم مع كقوله تعالى الذين قال لهم الناس وكقوله فلا بثهم الملائكة كما سبق فهذه, فهذه الألفاظ فالأول مثلا أريد فيه الأفراد كلا استعمالا لا حكما والثاني لم يرد فيه إلا البعض استعمالا لا حكم وحكما قال بعد ذلك والثاني يعزو للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع يم العام المخصوص اختلف فيه العلماء فبعضهم قال هو حقيقة وبعضهم قال هو مجاز وأما العام المراد به الخصوص فهو مجاز جزما وعلاقته إطلاق الكل وإرادة البعض، فهو من المجاز المرسل. فهو من المجاز المرسل. وأما العام المخصوص اختلف فيه العلماء، فأكثر العلماء على أنه حقيقة في الباقي بعد التخصيص. قالوا لما؟ قالوا لأن اللفظ بعد التخصيص يتناول الباقي. كتناوله المخرجين قبل التخصيص فلا فرق لا فرق قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو حقيقة في الباقي بعد التخصيص وكذلك بعدما أخرجنا هذه الأفراد يبقى حقيقة في الباقي لأنه قبل الإخراج كان حقيقة في الكل فلا فرق والتفريق لا معنى له في مثل هذه المجالات والقائلون لانه مجاز قالوا بانه كان يتناوله مع غيره كان يتناول هذا البعض مع غيره وبعد التخصيص صار يتناوله وحده فقط صار يتناوله وحده فقط والشيء مع غيره غيره الشيء مع غيره غيره فيختلف وأجيب عن ذلك بأن اللفظ أطلق على مدلوله اللغوي ولكن المخصص أخرج بعض ما دل عليه العموم كما تقدم من أن كل الأفراد مقصود تناولا لا حكما في العالم المقصود قال بعد ذلك ثم المحاشات وقصر القصي من آخر القسمين دون جحدي. يعني أن المحاشات يعني أن المحاشات وقصر القصد أي سخفيف بالنية كلاهما من القسم الأخير وهو العام المراد به القثور والمحاشاه هي إخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية فقط دون اللفظ والظاهر ظاهر كلامي والظاهر والله أعلم أن المحاشاه وقصر القصد لا فرق بينهما وبعض العلماء من فقهاء المالكيه رحمه الله تعالى يفرقون بين المحاشاه وقصر القصر فيقولون المحاشاه في خصوص المحلوف به والتخصيص في المحلوف به وعليه فهي اخص اي المحاشاه والاخر اعم وهذا التفسير لا ينبني عليه كبير فائدة على العموم المحاشاة وقصر القصر هي من العام المراد به القصوص قال بعد ذلك شبه الاستثناء أول السماء واتحذ القسمان عند القزمان يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لصيه سما اي ظهر عندهم للاول اي ظهر كونه من القسم الاول اي من العام المقصود وقوله عند القدماء اي عند الاقسمين وقوله واتحد القسمان المقصود بهما العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص فالأقدمون العلماء الأوائل من الاصوليين لم يتعرضوا للفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص فهما عندهما شيء متحد واحد لا فرق بينهما وإنما فرق بينهما المتأخرون أو بعض المتأخرين قال بعد ذلك وهو حجة لدى الاكثر إن مخصص له معينا يده فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العام الذي دخله تخصيص هل يبقى حجة في الباقي أو أنه لا يبقى حجة في الباقي فأكثر العلماء على أن العام الذي دخله تخصيص يبقى حجة في بقية أفراده وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى لكن بشرط أن يكون المخصص الذي خصص هذا العام مخرجا لشيء معين أن يخرج معينا لا مبهما أما إذا أخرج شيئا مبهما فإنه لا يبقى حجة في الباقي وإنما يحتاج إلى دليل مفصل لهذا الاجمال فإذا قال الله تعالى مثلا, مثلا اقتل المشركين إلا أهل الذمه فهذا العام يبقى عاما في كل مشرك من غير أهل الذمه ولكن لو قيل اقتلوا المشركين إلا بعضهم فهنا نحتاج إلى أن نعرف من هذا البعض الذي أخرج ومن هذا البعض الذي أتكي ولا يجوز الإقدام على العمل بمثل هذا العام إلا بمعرفة من الخاص من المخصوص من هذا العام إذ أن كل فرد من أفراد هذا العام يجوز أن يكون ممن أخرج من هذا العموم فلا يجوز حينئذ قتل فرد وخالف السكي في ذلك حيث قال إن مذهبا أكثر الاحتجاج به ولو كان المخصص غير معين أو ولو كان المخصص غير معين لو كان المخصص غير معين لما خصصه ولكن القول الأول هو القول الصحيح قال بعد ذلك وقف على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح إذا أخرج من لفظ العام فرد من أفراده لمصلحة ولحكمة ثم هذه المصلحة وجدت بنفسها في, في فرد آخر فهل يخرج ذلك الفرد أيضا من هذا العام أم أنه لا يخرج بعبارة أخرى هل يقاس على المستثنى فرد غيره فيستثنى كهوى، أم أنه لا يقاس عليه يقول وقس على الخارج للمصالح ورهب شيخ أي كم من شيخ إمام ذاهب إلى عدم جواز القياس لما قالوا لأن جواز القياس في مثل هذه الأحوال يؤدي إلى كثرة مخالفة الأصل يؤدي إلى كثرة مخالفة الأصل ولكن المجيزين قالوا إن قواعد الشر مبنية على مراعاة الحكم والمصالح فإذا استثنى الشارع صوره لحكمة ثم وجدت تلك الحكمة في غيرها وجب تبوث الحكم لها تكثيرا للحكم والمصالح فإبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغوي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اللهم لا إما لنا إلا ما علمتنا إن كانت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال اهل النار قال النار رحمه الله تعالى المخصص المتصل والمخصص هو الدليل المفيد للتخصيص وهو على قسمين اما أن يكون متصلا واما أن يكون منفصلا وهنا في هذا الباب يتكلم الناظر الله رحمه الله تعالى على المخصص المتصل والمخصص المتصل معناه ما لا يستقل في إفادة المعنى لنفسه دون العام بل لا بد أن يقارن اللفظ العام وهو خمسة أشياء الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، وهذه هي التي سيتكلم عليها الناظم رحمه الله تعالى. بدأ أولا بالاستثناء، فقال حروف الاستثناء وما هو المضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. يعني أن من أنواع المخصص المتصل حروف الاستثناء وحروف الاستثناء. المقصود بها أدوات الاستثناء كإلا وسوى وحاشى إلى غير ذلك والمضارع من فعل الاستثناء أي الفعل المضارع من مادة استثناء نحو قولك جاء القوم إلا زيدا جاء القوم استثنى زيدا وما يضارع أي ما يشابه المضارع أيضا من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء كقولهم جاء القوم خلا زيدا أو عمرا بالنصب فيهما وهل يشترط المستثنى والمستثني أن يكون من متكلم واحد أو لا يشترط ذلك خلاف بين العلماء والقول القوي لأن المستثنى أو المستثنى والمستثنى منه فيما يخص الشارع قرآن أو سنة بمرتبة واحدة بمرتبة واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربه عز وجل وأما في كلام البشر فلا يتصور ذلك بل لا يمكن ذلك لا يمكن أن يكون المستثنيين شخص والمتكلم بالاستثناء أو باللفظ العام شخص آخر قال بعد ذلك والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل